أربع، استمع إلى الجمل الآتية وقرأها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور كانت أوراق الشجرة صفراء أصبحت أوراق الشجرة خضراء سارت أوراق الشجرة خضراء